الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء اه الله خير اما أم يشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسور المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخص خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتغ واهدنا إلى سواء الصراط صدق الله العظيم سهدين الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الدعاء الإسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم في هذا المساء. مرحبا بكم مشاهديكم ومستمعيك أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. فيك فيك. دائما ذكر الصفوة وقصص الأنبياء وأنبياء الله سبحانه وتعالى والمواقف التي يتعرض لها فيها اثراء كبير للنفس البشرية وتحفيز مهم على أن ننحو هذا النحو. والقضية الكبيرة أن كلما يعني اقترب هذا الدنيا من الآخرة كلما تبخر الخير في العالم الله أكبر. ولم يبقى الخير إلا في أمة الخير لا. فيستيقظ أو يستحس, أو يستحس ما عند المسلمين من خير في ذكر هذه القدوات لأننا أمة ضاربة في عمق التاريخ كله كل أمة محبوسة في تاريخها لا. إلا نحن نحن تاريخنا أبدأ من ان يجعلوا في الارض خريفة الى ان يرث الله الارض من عليه والبشرية كلها, البشرية كلها و... لانها حبست نفسها في دائرة ضيقة هؤلاء قالوا نحن ابناء الله احباه هؤلاء قالوا نحن الذين اختارهم الله على على عينه نحن <تصفيق> منضفين الاخيار اما نحن فكلنا نتبع كل هذه السلسلة العظيمه النورانيه من لدن ابينا ادم الى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله وصل. الذي رسم لنا المنهج فنسير عليه فذكر الصفوه وذكر تاريخهم هو تذكير للامه باعلامها يعني ليس عالمي سيدنا محمد فقط رسم والسلام هو وصل. اخر حمله الاعلام النورانيه ومتممها وقائد المسيره والقافله لكن من قبل كان هناك اعلام يحملون الاعلام يعني انا عل... يعني اتبع علم موسى عليه السلام علم. علم عيسى عليه السلام علم داود علم سفيان ان كل يحفظ علم التوحيد ونحن كلما وجدنا موحدا سرنا معه او سرنا خلفه ان كان قدوه كنا خلفه إن كان من من من الناس العاديين صرنا بجواره فالحمد لله رب العالمين امتنا ضاربه في عرض التاريخ ووجوده نعم وهذه من المبشرات الكبيرة أننا لسنا محجوزين ومحدودين يعني إحنا كان في السنة الرابعة من البعثة تنزل آية وما أرسلناها إلا رحمة للعالمين فعالمية الدعوة من بدايتها الله آه فاحنا لسنا ولدت أملاقة أم لسنا, لسنا, لسنا أمة محدودة لن أذكر أيام نجاح كارتر في الانتخابات نعم جيميل كارتر قال ربي انه هو يهنئه ان العملاق المسلم بدأ في ان يتململ ولا بد من اعادته الى القمقم مرة اخرى يلا تنسظر اذا نظرت هؤلاء ها طبعا ينظرون الينا بدا يتململ مرصوده حركتنا مرصوده صحوتنا ولكن نحن امه هادية مهديه مهتدية ليست مهلية في ذاتها وإنما هي هاديه لغيرها ونحن عندما نتكلم عن الأنبياء والرسل نحن نتكلم عن سيدنا عيسى أفضل مما يتكلم عنه أتباعه نتكلم عن سيدنا موسى أفضل مما يتكلم عنه أتباعه قناعتنا في أمنا مريم أفضل من قناعة هؤلاء الذين يدعون اتباعها هذه من عظمه هذه الأمة ومن عظمة هذه الرسالة ومن عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم واذا فائدة البرنامج فضلتكم لا تقف عند مجرد أن نقص قصة نحن لا نقص قصة نحن نقف لأن هذا القصص هو قصص من الله عز وجل فكأننا نحن انتقلنا من عام 2006 ميلادية الى ما قبل التاريخ نحن رجعنا الاف السنوات قبل الميلاد قبل مولد المسيح عليه السلام إذا وقر... يعني حقبنا بهذه, بهذه الحقبة نحن عدنا إلى عشرات الالاف من السنين فتعايشنا في القصص القرآنية وهو ينقل إلينا كأنما ينقل إلينا حاضرا واضحا نحن نرى داود وهو يعمل سابغات ويقدر في السرد ونسمع معه أن الطيره تسبح وأن الجبال تأوب وأن النهر عن ال... يقف عن الجريان ونراه ويطح هذا نرى سليمان هو حرك الريح وسوف نرى الآن كيف ستاتي بالكريف وكيف ذهب الهدود نحن نعيش في الصورة نعيش الحياة معكم. فينقلنا القرآن إلى هذه المعاني المضيئة فتضيء حياتنا بدلا من أن تظلم من كفرة النوت بارك الله فيك, فيك الله. إذا من من هؤلاء الصفوة أنبياء الله سبحانه وتعالى والمرسلون ربما يربط بين أكثريتهم رابط وهو مثلا مسألة الفقر عدم السطوة والسلطة في أقوامهم مثلا أنهم ربما يكونون مغلوبين على أمرهم في كثير من الأحيان يجئونا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لكي ينقذهم من هذه المشاكل. معاد سيدنا سليمان وداود. كان لهم وضع خاص. هو حقيقة الأمر هذان النبيان رسولان الملكان. يعني يعني كلاهما حاز شيئا ما حازه أحد لا من قبل ولا من بعد. وهذا فضل الله يفضله من يشاء. نبيان. آه. ما رسولان. الحرام الله. يعني يقول علماء الدنيا عرض حاضر. ياكل منه البر والفاجر والآخرة والاخره وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويقتل الباطل مرة ثانية, مرة ثانية. الدنيا. الدنيا عرض زائل يأكل ياكل منه البر والفاجر فاستمتع بالدنيا سليمان وداود مم. واستمتع بها عبد الرحمن بن عوف وابو بكر استمتعوا من الدنيا من زمره البر اذا تمام نعم منها البر والفاجر ثانيه قارون وفرعون وهامان وهؤلاء الملحدين واستلين ولينين وكما مركز سبحان الله, <تصفيق> الله. ف... ياكل منها البر والفاجر والاخره وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل لا. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب فممن أحبهم واعطاهم الدنيا هذان العظيمان الكبيران البداني نعايش قصتهما اليوم فضياتكم عددت ثلاث صفات لهما نعم رسولان النبوة نعم الملكين ملك نعم والعبودية لا هي العبود هذه, الثلاث... هذه الثلاثة داخل اطار العبودية مم. ولذلك أنا الصالحة انما لأنه أدخلها إصرع العبوديه فرعون أُتي ملك وآتي مالك وقارون أُتي مالك وهمان أُتي الوزارة والنمرود أُتي ملك لكن ما غلفوها بغلاف العبودية فنسي نفسه ونسي ربه نسي نس نسى الله فأنسهم أنفسهم فانظر إلى ضع الأمر في إصرع العبودية وأخرج الأمر من إصرع العبودية جميل يعني المسلم كما نقول أنه يعني يعني كفاني عزا أن تكون أن تربي وكفاني فخرا أن أكون أن عبدك هكذا كان لا. يقول علي رضي الله عنه عليه كفاني عزا أن تكون أن تربي لا. وكفاني فخرا أن أكون أن عبدك لا. لا. صحيح يعني عبوديه سيدنا سليمان من خال الله يعني مدحها الله سبحانه وتعالى روهابنا له سليمان نعم العبد ما هو ما هو برغم ما هو فيه من من من لأن, لأن هما هذه الأسرة أو هذان العظيمان تحت عنوان الشكر لان غنيا شاكرا نراه قليلا في الحياة. نعم. اه يعني يعني قال العلماء الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. لان الفقير بالله عليه ان لم يصبر يعمل ايه? لا حلفة لا. يغرب في الحياة. لا حلفة <تصفيق> لكن, لكن الغني قد يجعله المال يتمرد. نسى طين ساعه انه طين حقير فقال فيها معبد يعني ممكن ممكن يتمرد بماله لكن ان يكون غني ويسخر الغنى في سبيل الله لماذا هو من الصفره لماذا قال على رب العباد نعم العبد صح. لانه ما اغتر بماله ما اغتر بملك مش... في ملك محدود وفي ملك ممدود الفرق الملك محدود ملك خايف يعمل يعملوا يعمل ضد انقلاب يعملوا مشكله يعمل لكن م. في ملك ممدود لانه من الله سيدنا سليمان ملك غير طبيعي انا ممكن اتملك في بعض الناس في صحيح. دوله في صحيح. دوله لكن أت... أ... يملكني رب العباد في الريح وفي الجن وفي الشياطين آه... وفي الطير م. وفي الجبال وفي ال لغة الحشرات ولغة الطيور ولغة يعني لا يصدقه لا لا شيء يعني لا سبحان الله. الله كبير ورغم هذا هو يطلب من الله رضه باليموت فلا ينفعه من بعد فاعترف الله هذا نعم <تصفيق> <لا. تصفيق> ولذلك سعيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في خلمة أدبيه وتواضعه على لبة الشيطان وعلي صلاة لي ليلة طب اعمل بصر البصير. مم. جاي الرسول جاي الرسول يا شيطان عليك نعم قال لكل واحد منا شيطان قالوا حتى انت رسول الله قال حتى انا الا ان اعان الله عليه فاسلم مش اسلم دخل الاسلام لا مم. فاسلم انا من شره صلاح صلاح صلاح رسول الله. رسول الله. فلما لبس على الرسول الشيطان اخذته بخناقه مم. لأن هذا <تصفيق> <أعمل> يخاطف <تصفيق> <هو جال تصفيق> <حد تصفيق> يا ابن الغلط. سبحان الله <تصفيق> ما ثاني. حتى سال العابه على يدي. فأردت أربطه من سوار المسجد. يلعب به صبيان والمدينة عند الصباح. يلعبه. ها طبعاً يلعب هذه الشيطان المخويف قل سبحان <تصفيق> الله. لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي لا ينبغي ذي من بعدي. فأبيت أن أتعدى على دعوة أخي سليمان يا الله <تصفيق> الأدب جم الأدب جم الأدب في قمته الأدب في قمته السابقة هو الأدب صلى الله عليه وسلم إذن نكمل المسيرة مع سيدنا داود وسيدنا سليمان نستبين النقاط من فضيلتكم ونسلط الضوء على بعض مناط حياتهما ونقوم المواقف التي مروا بها وكيف فهم الله سبحانه وتعالى سليمان أطلق القضية الله. اذا مشاهدينا الكرام مستمعينا للأعزاء مع الدعاء الإسلامي الكبير فاضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نستكمل رحلتنا ونبحر مع سيدنا داود وسليمان والمواقف التي مر بها وكيف نستخلص الدروس من ذلك فاصل قصر ونواصل كونوا معنا صفوة الصفوة. سادينا الكرام وجميعنا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا نرحب بضيفنا الكريم دالي سامي الكبير فضلت الشيخ والسيد الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وتوقفنا في الحلقة المنصرمة حول نبأ الخصمين إذا خورا على المحراب. نكمل مع فضيلاتكم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلي على سيدنا عليه الصلاة والسلام. قبل لم توقفنا في سورة الصاد. عندما يقص القران وهو احسن القصص لا. واصدق القصص ان في اليوم الذي يمكث فيه سيدنا داود لا يخرج فيه احد وجد فجاه اثنان اثنين في داخل المحراب داخل المكان الذي يعبد فيه عم. رب العباد على الثغر تصوروا المحراب يعني ما فرق بابا تجاوز هذا تجاوز هذا تجاوز وهذا وهذا الذي افزع سيدنا داود فزعوا ال الأنبياء دايما يفزعون قد يخاف من الداخل قد لكن لا يفزع لكن لما لأنه فجأة وجد في يعني أناس يعني ربما جاءوا لقتله لل طبيعي وللبشر كي كي تثبت بشريتهم لنا أما الذين يؤلفون بعض البشر فهؤلاء مخطئون ليس هذا في يعني نحن نحب أ من الناس نحب العلماء ونحب أهل الله الصالحين ونحب الصادقين من الناس لكن لا نخرجهم عن حدودها هون عليك إنما أنا بنمرأة كانت تأكل الخديدة بمكة. يعني ما ما ما ما تطرونني كما أثرت النصارى المسيح ابن مريم. وإنما يقولوا عبد الله ورسوله فأنا عبد الله ورسوله بس إنما عش الأمور ما تأخذ أكثر من القرآن أثبت بشرية الرسول. بشر متضمن. خل إنما أنا بشر. تمام. فزع منهم قالوا لا تخص خصمان بغا بعضنا على بعض العجيب أن بعض كتب التفسير وهذا ربما يميل الإنسان إليه أنها زين الخصمين كان من الملائكة ولكن فجأة دخلوا ليس, ليس بشر باب مغلق باب مغلق ولا يدخل معروف أن سيدنا داود في هذا اليوم لا يدخل عليه أحد فجأة وجد في في في, في خلوته م. اثنين التثوار المحراب تثوار المحراب دخل عصر عصر عن سُبحان الله دخل بس ده المحراب له صق مغلق فكيف دخله طا فلما انت تث لأن هو هو عرف أو عادم بتس المحراب بعد أن قص عليه القصة ربما سأك كيف دخلتمه لكن المحراب لهذا في علم الله لا. لكن علم داود فيما لم يوح إليهم ما سبحان الله أنت سووا المحراب قالوا يعني لا تخف خصما وقالوا بلفظ جمع يعني لسمير إثنان جماعة الآية يعني هنا ملحة لغوية ناقشها مع فضلكم في وجاله وهل أتاكن أبق الخصم أنت سووا دخلوا ففزع منهم والعجيب قالوا لا والخصم. يعني اللي يقول خص واحد لا كلمة يردد الجمع والله اه, آه الصح صح يعني الصح عبارة عباره عن ايه عده اشخاص عده أصح... افراد نعم الرقص برقباء عده ستات فتقال ف... وبعدين ام كثيره مثل مثل فقط فقط فقط ولكن تكلم بصيغه الجمع نعم نعم يقولوا قرن توي الالتصات بالضبط سامر سيف دخلوا على دور الصحي ان كنت يعني لا فاهم ولا بسيط قالوا لا تخف خصمان بقوا بعضنا على بعض ما قال انا بغيت او هو بغى قال بغى بعضنا على بعض والله خصمان برضو فيهم شيء من العد في طريقة الكلام برغم انهم ت... برغم انهم ما تصوروا المحراب مع ذلك بطريقه اخرى انه هو لن يدخل الا بهذه الطريقة المفروض هكذا في موقف القضاء يعني لا يقول احد او لا يقول البعض هو ظلمني لا لا اقول انا اعرض قضيتي واخر اعرض قضيتي ثم احكم بيننا الله يعني بهذا المنطق يعني قال عمر بن الخطاب لمن شكاه عند شريح قال يا ابا عبد الله يا امير اجلس هنا قال يا شريح هذا اول الحيف سيدنا علي لا سيدنا عمر الله عنه مولى شريح ففي واحد يهودي يشكو عمر بن الخطاب عمير المؤمنين ينازع عمير المؤمنين على عند قاضي سبحان الله فقبل فاستقبل صراحه بشرايش وشرايش عليه يا امير المؤمنين هذا اول الحيف تمام اثنين مش تسع القاضي الاول لا لا سوا بينا احنا الاثنين يهودي بض معك لا يجلس ويشرب القهوه مثلا والاخر يجلد ويضرب ويطرد وهكذا نحن لا, لا في هذا في ضد هذا طبعا في القضاء يجب أن يحاسب يجب أن يولي كل واحد منهما كأن دون خصمين خرصنا انتفق قضيه إيه أن هذا حاكم وهذا محكوم هذا كبير وهذا صغير الحاسب والنسب مثلا الوجهة الاجتماعية القضاءة ثلاثه اثنان في النهر يا لطيف واحد يحكم بضل والآخر يحكم بهوى والثالث مه. إذا حكم بالعكس يوقف على الجسر السرات السرات انتصل به الجسر المتفاضل يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يعيده إليه لا يعيدها إليه إلا عادله يا رب سلم يا رب سلم يا رب لذلك حتى سمع بعض الصحابة هذا قال والله لا أقضي بين مؤمنين مسلمين في طمرة طمرة وأحل أن أعلها ولذلك قال أبو جعفر المنصور يا أبا حنيف ولئلك القضاء عمري من أمير المؤمنين واجبة فعت ال وذيل أمر واجب قال عارفين يا أمير المؤمنين قال لي ابو حنيفه قال انا لا احسب القضاء قال يا ابو حنيفه تكذب انت من تحكي ليك يتخرج من تبع القضاء ده في العالم والله يا ابو حنيفه قال امير المؤمنين ان كنت كذابا فلا تولي قاضيا ابدا وان كنت صادقا فاصدقني ايه رايك الله صفعها شوف, شوف ان كنت كذابا لا ذابا انا ازود انك كذاب ولا احسب اكذب عليك عيب ان القاضي يكون كذاب لازم يكون ثابت عامل صادق في موظفات القاضي المست صحيح صادق الاحسن. كنت صادقا ان لا احسن اعترف خلاص انت يا دار ما الشر وان كنت كذبا فلا تولي قاضيا كذبا وان كنت صادقا صدقنا انا لا راح نعنا لا احسن <تصفيق> يا حاج عجيب يا حاج بعضنا على بعض واحد عدى الحدود على الاخر بغى يعني بغى, بغى ظلم فضل ظلم بغى بعضنا ببعض والعذب يا رب العالمين فحكم بيننا بالحق ولا تشط هذا داعي ان تعبروا الحدود وهذه قد تكون فيها يعني ملمح من, إيه؟ يعني من خروج عن حد اللياقه لكن هذا امتحان لسيدنا داود داوود هذا النبي الرسول الملك المتعبد لله ثم يستفيره خاص ويقول له لا تشتط شو رد فعله ايه وعنده علمه ربنا يعني ده عنده علمه قتل حكمه وعلمناه وحكمه وفصل قطابه كله سبحان الله هو في ابن سلامين انتصل بالعلم أيضا وشدد وشددنا ملكه كل المواصفات دي وكأنه اختبار عربي بتحمل هؤلاء لأنه لا بد أن أتحمل الناس لأن الرجل يقول بينادي عمر بن الخطاب والله هذه قسبة ما أريد بها واشه الله عمر ها؟ رضي الله عنه وزع الغناء نعم رجاله. الاعراب يبدو كان يتوقع اكثر فأخذ ما لا يتوقع، فصار انت عارف العرب يجلسوا عندنا. والله هذه قصبة ما اريد بها وشوف الله. فشوداء. عمر راسه عبد الله بن عبز الجواري. قال يا امير المؤمنين. قال ربنا واعرض عن الجاهلين فنكس عمر راسه يا الله. الله. على حدود الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. ليه لان عندي ابني رصيد عارف لو جيت من حد من الزمن ده تقول له يا اخي اقعد على يعني انت اتفهمت الدين انت شايف سوء الادب بتاعه شوف سعد على الحط تعديحه على عمر بن الخطاب شخصيه انا عمر الذي قيل فيه كذا وكذا من اين لهم قوة لأبن حلال الرصيد الايمان الذي في الداخل عند الازمات يسحب من الرصيد انت لما يكون واحد ويجي عنده نسحب من يقول له صعب المكسوف يقول له يرد ايه يرد الشيك على الساحل صح والله لا. والله والله <تصفيق> مردود عليه ما انا اسمع يا حسن سبحان الله يعني ما هو عند الامتحان يكرم المرأة ويها يعرفوا الايه ثلاثه من عرفونا بثلاثه الشجاع عند الحرب أنا شجاع انا شجاع طن خلاص اريني والاخ في الشدة آه. والحليم عندما يستغضب من بغداد با حبين في الرخاء اهلا وسهلا مساء سبحان الله اول مع بعض اهل المساء طب ده يقول له يا راجل انا مخصوم منك نص الشهر بس شوف الحليم ده شكله ايه يلعن ويتوب هو الحليم مش في حالة وحالة لا لا الحليم في كل الحالات في كل الحالات صحيح بس احق صحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدينا الى سواه الصلاة برضه كلام طيب يعني انت تقوم بيننا بالعدل واما ولا ولا تتعدى الحدود واهدنا الى إذا... الى سواء السبيل ما يشوف اهدنا الى الطريق الصالح ما الاثنين الاثنان, الاثنان... يريدان نعم خلاص طيب ان هذا اخي أحدهم يتكلم اه يعني اخي اخي في الانسانيه اخو شقيقه لم يرد هذا اخ له 99 نعجه وليه معزه واحده فقال اخ ليها أخي اخي النعجة نعجه وخلص وعزني في الخطاب اي غلبني بطريقة اخناع يقول صلى الله عليه وسلم ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر فاحكم له فان قضيت له له، فان قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له شبرا من جهنم يا سلم يا رب والرسول يقول بتواضع وانا بشر ربما بشر يعني ربما ينطل الكلام على ال القاضي امامه اوراق فاا جالس جنب شريح وعينه مفقود أو المدعي يا شريح يا قاضي المسلمين الحقني أقذني فمكاء عين فاا أنا وأيضاً فقاه فلدي جنبه مش تعود على القضاء هذا شريح عينه بق... المنتظر. ربما فوقعت عيني الاخر. صحيح. عيني الاخر. عيني الاخر. ينخذ التاني تخلعت اتنين. اتنين. الله صحيح. انت ب... اصفر. يبقي بحرقة. يا شريح. يا هذا مظلوم. قال اسقط. لقد جاء اخوة يوسف عشاء يبكون لابيهم وقد قتلوا اخاه. اسكت. انت ما عليك انت. القضاء عايز خبرة. صحيح. عايز خبره عايز وتوفيق من الله عز وجل. ملكت. على قدر اخلاص القاضي. والقضاء هو المعقل الأخير لأمة الإسلام في أن يأخذ المظلوم حقه غير متعدا يعني نود أن نخصص حلقة لتناول هذا الموضوع القضاء انطلاقا من سيدنا داود وسيدنا سليمان باعتباره ما القضاء في الإسلام يعني نفردها بإذن أن نتعلم ونتعلم الجميع إن هذا أخي به 99 ولي نعجة وليا نعجة واحدة فقال أكفرنيها وعزني في الخطاب إذا بسيدنا داود لم ينتظر أن يسمع الآخر لقد طال سيدنا طال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير عد سيدنا داود الرسل الأنبياء وقفين لما ينطق بحكم لما يوحى إليه بشيء يتوقف أفاق. دخل من الذي يجعلني أتسرع في ال في الحب؟ لقد ظل ماك بسؤال نعاجي. لا لا وإنما تعلم. لا يبغى بعضهم على بعض على بعض. بغير علم. علم النبوة. علم النبوة. فنحن جهل. هو ما يتعمل أن يظلمك. فوصل ما ما علم أن الظلم ده يذهب يذهب. أه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دو دايما في حالة يقضى. النبوة في حالة يقضى. لأن الله هو الذي يذكره الله عز وجل لا يتركه هملا ليقضي من عنده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما دائما القليل هم ممضحين في القرآن وقليل من العبادة الشكور كان من فئة قليلة غلبت فئة, فئة كثيرة القائل دائما وظن داود أنما فتناه أيقا الظن عند الانبياء يقيم أنما فتناه يبدو الملائكة وهذه الفتنة يعني الامتحان فتناه يعني انتحانناه فترة الذهب يعني يعرضن ف الذهب على، إنما هذه الفت يعني يعني مش فتة يعني فتة عشان من القتل، لا هنا هي الاتباع. نعم. أيقنا داود أنما فتنه فاستغفر ربه. الله يا رب إني خن صرفا فاستنصر ربه وخر رافعا وأنا عاد إلى رب العباد عز وجل يا رب لن أقضي مرة أخرى إلا أن أسمع الطرفين هنا يعني سيدنا داود مازلتا سمع القصة من أحدهما. فقال له ما قال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إما الذين امنوا وعملوا وعمل الصالحات قليل ماهم. ماهم نعم هم الايه قالت وظن داود انما فتناه كيف علم وعرف انه فتن الله يرضى عليه لما لما يعني توقف مع نفسه ونور النبوه يعمل بدا النور يضيء له انا تسرعت في الحكم فنظر فراجع القصه من اولها اذان بهذا الادب الجم خصمنا ان بعضنا على بعض وبعدين يقوم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط وبعدين تاخذين من تصوروا المحراب وهذا المحراب لم يتصوره احد من قبل وبهذا الادب القصه كيد الله وانا احكم بسرعة لا فايقن ان هذا ابتلاء وامتحان من الله عن طريق ملكين في سوره بشر معذرة كأبن الفضلات، قرأنا في كثير من الكتب أن سيدنا داود طلب الابتلاء من الله عز وجل، فهو في المحراب يتعبد رأى عصفور على أشكال وألوان، فرأى زوجة تستحم في البحر، ورآه رؤيا، و... خبات خبات نفسها بشعرها وقرعها، ده واحد، فارس و... القائد الأول، قائد وادي واحد, واحد إسرائيلي، ابن إسرائيل، تمام، قاص أو قصاص. <تصفيق> لو الى زماننا اللي حصل على جائزه نوبل في القصه بارك وضع حصل يعني سبحان الله يعني يعني وضع هذه الثرى او الادستراءات وهذه وابتلعها مفسرون ووضعوها على اسف انهم سمعوا هذا من قصص بني اسرائيل وتركوا للقارئ فطنه وذكاء انه يكتشف ان هذه الاسرائيليه قيل ان سيدنا داود كان يتزوج من 99 امرأة ولما اخذ امرأة الروية قال قال الملكان حكم داود على نفسه وصعد الى السماء كل هذه اسرائيليات لا تليق بالنبوة ويجب ان نرتقي بالنبوة عن هذه الافتراءات وهذه الاكاذين لان هذا من قصص بني الاسرائيلي يجب ان نحطاق له ونحن نقرأ وأنا أهيد بمجامع البحوث والمجامع العلمية أن تقوم على تنقيح كتبنا من هذه الإسرائيات التي وطنت عند الناس لدرجة أن نعجة يعني امرأة ما يعني ما يعني نعجة بقرة مش بقرة ما يعني ما أصل العرب يقولون عن المرأة أنها نعجة يا أخي والله بإهانة المرأة ولقد خرجنا بني آدم ما يعني خلالنا نعجة هو عن الخروف أحسر من النعجة <تصفيق> كلهما يمشي على أربع. لكن الرجل والمرأة كلاهما مكرم من الضحى الزوجات. ترى. كلام ده لا يطلع ولا لغة ولا ولا. التزوج. يعني الناجي ليست امرأة ولا. أخذنا ضد متزوج من تسعة هذا الكلام لا يليق لا يليق بمقام نبوة. يا أخي إذا لو لو على واحد معذرة يعني يعني معذرة حشاش يجلس على على على, على نصائح خرابه طريق على القهوة. والله هذا الشيء لا يليق بهذا الحشاش ابن البلد. يخ... بمقفن... بمقفن هذا من المقابل بني داود هذا من على انبيائه ولهذا من هم يعني يربطون دائما هذا بالقرآن الكريم يعني عارف أنه فتن ح... قالوا حكم داود على لا لك. لا لا لا, لا فتن أي... الله عز وجل بأنه يجب ألا تتسرع في التوف مراراً أخرى داود بس نقف عند ظاهر النص جميل يا داود هذا كلام الله عز وجل هنا رب ربنا التجابة. أنا أقرأ إنابة يعني رجع إلى الله. أنت عندك توبة وأوبة وإنابة. توبة. أيوة. وأوبة وإنابة. وإنابة. الفرق؟ الت التوبة هي خشية العقاب. تتوب خشية العقاب. خلاص طيب أنا أنا عملت خطأ أنا أعرف إنه خف ربنا عقبني بما بالماضى مع فأتوب. خلاص. بعدين أوبة طمعا فيما عند الله عز وجل وإناب إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى ليرقيني في درجاته جميل فغفرنا له ذلك غفرنا له تسرعه في الحق فهنا الآية قالت وخر راكعا وأناب قرر كان ام سجدة؟ يعني الركوع يقال السجود والسجود يا أخي. ف... ف... مع عن... عند في خلاف بين العلماء انهم أربعة عشر سجدة أو خمسة عشر ف... سجدة بعضهم يضيف عند الشفعات تقريبا يضيف هذه السجدة. فظلت اكتمل لا لا. ليس ليس فيها سجدة. نعم نعم يا أربعة عشر سجدة. فغفرنا له ذلك وان له عندنا لذنفه. سبحان الله اقتراب وسبحان الله يعني الطريق الى الله سبحانه وتعالى هل يخطئ نبي فضيل؟ يخطئ بما لا يحل له انه بشر هم عفوا اليس هذه لا لا. يعني ضد عصمة لا الانبياء ما الانبياء في الامور الكبيره اما هذا فيبشر هذه دنياكم انتم اعرف بها يعني ربما يقول قائل يعني من المحتمل أن يكون سيدنا داود أخطأ في حكم قبل هذا لا لا ولا سام هذا الحكم وغنم القوم حينما ما مع سيدنا سليمان لا, لا لا القضيه القضية كلها القضيه كلها أن هذه ربما تكون علامات أن البشر مهما كانوا وإن كانوا أنبياء فإن المشرح هو الله الله رحمة الله لنتعلم بار جميل يا داود إننا جعلناك خليفة في الأرض الكلام طبعا. من الله من الله من داود. طب واحد الله يبي سيدنا دود طب واحدة تعجبه والله طب ما أبونا آدم كان خليفة في الأرض يلا وكأنما دود أحيا قضية الخلافة مرة أخرى ورفع علم الخلافة مرة أخرى بإيمانه إلى الله عز وجل يعني حقق معنى الخلافة زي ما سيدنا محمد حقق صلح. معنى العبودية الحقه سيدنا دود حقق معنى الخلافة الحقيقية لأنه خلافة ليست بغفران صر من أنو عنده إمكانيات تجعله يتكبر لكن حقق مع ان جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هذا كلام اللي دولنا جميعا ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لماذا, لماذا حكموا بالهوى لماذا عين قريبه وترك هذا الكفء لماذا قال اهل الثقه قبل اهل الخبره وغرق السفينه كلها بحسب من يقول باهل الثقه طبعا بأهل يعني سنة. سنة. لا لا لا لو, لو لو عقدت دواء آه. يعني عينت انسان يعني واعلم ان هناك من هو خير منه فقد قنص الله ورسوله والمسلم سلم يا رب خيانه خيانه خيانه مش, مش... الله مش, مش الإدارات. امانات صحيح امانه امانه تمام أمان. و... وان الامانه اذا من اتمنى صحيح الشعوب اتمنت على على امور كثيره خلافة سيدنا داود. ما هي خلافة لله سبحانه وتعالى؟ لا يعني هي خلافة يعني هي لله؟ خلافة خلافة الله عز وجل خلفنا في الارض العبودة لنكون رموزا من العبوديات الحق. بس يعني كذا يعني. هذا كلام طهران. خليفة الله. لا يعني يعني كانت كانت لله كانت لله كانت لا يعني, يجب يجب يعني, يعني شوف شوف شوف يعني يعني إذا تحدثنا عن الذات العربية يجب ان نقول كلاما يليق بجلال الله. ونعم بالله. طهران بس كم تكلم؟ يا ونعم بالله. تابع سيد. على الى الاثنان مشتركان في سورة النمل ولقد اتينا داوود وسليمان علما شوف اضفنا امر ثالث رابع يبقى نبوه رساله ملك علم حل. شوف العطاء والماده لهم ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله ربنا اعطانا كل الكلام ده يا سبحان الله الحمد نشكر نشكر الشكر هوبا عيله عائله فيها الشكر معلوم. هذه العائلة تختص بالشكر صحيح وسيدنا يعقوب عائلة تختص بالاطلاق سبحان الله سيدنا نوح عائلة تختص بالصبر اه لكل نبي معنى بمعنى اعلام النبوة علام ووارث سليمان داوود هذه الوراثة ونعمل الوراثة ورث النبوة, النبوة والملك والغنى والعلم والحكمة <تصفيق> وقال يا ايها الناس علمنا منطقة الطير خذوا بالكم ان ربنا سبحانه علمنا من فضله ان احنا نتكلم مع الطير سيدنا داود كان يعلم منطقة الطير قال انه كان يعلم لأنه علمنا برأس الجمل. الاثنين. الاثنين وأن يا يا جبال وأولى معه. وطيره وفهم طو عند الطيارة بخلفه خلفه. صحيح. صحيح. سبحان الله. صحيح. ولذلك يعني يقول السعيد السليمان الناس كذا في ليهم عص عصافير أربعة فوق الشجرة. يقول أتدرون ما تقول العصافير؟ نبي الله طبعا طبعا أنت المترجم إحنا ما نترجم ما نتكلم. ما نعلم لغة الطي. قال يقول الأول كلاما عجيبا. فتكمل الثلاثة اهتنا من اعجب فانو ماذا تقول قال العصور العود يقول يا ليت الخلق لم يخلق العصور اكبر فيرد الثاني يقول ويليتهم لما خلقوا عالموا لماذا خلقوا وما خلقتم الجن والانسة الا ليعبدون. ويقول الثاني ويليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا فيقول الرابع وَيَلاَ لَمَّا عَمِلُوا بِمَا عَلِمُوا أَخْلَصُوا فِيمَا عَمِلُوا ويا ليسهم لما عملوا بما علموا ويا فيما عملوا أهل والأمة تخلص تخلص سبحان الله الرضي أيام, أيام باش تخلص نيتها لله تجد الخير كل والله والله الخير كله عز الله الإخلاص أما عمل من غير إخلاص جسد بلا روح لتكن هذه دعوة لجميع أستاذ المشاهدين نبدأ إخلاصا من الغد تبدأ من, من أبنائي من. وبنات التلاميذ أنا ما أطلب إلا الإخلاص في العلم الإخلاص في المذاكرة الإخلاص في بر الوالدين الإخلاص في سماع كلام الكبير الإخلاص مع المعلم والمعلمة الإخلاص مع الإدارة ثم الأب والأم يخلصوا فيما يرتزقوا من حلال كيف نخلص أن أعمل ابتغاء مرضات الله لا أنتظر أن من الناس إنما أنطعمكم لوجه الله إذا نريد منكم جزاء ولا شكورا مش عايزين ناخد مقابل الإخلاص مش عايزين ناخد مقابل أحسن. ف... أحسن. وقال يا أيها الناس وعلمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء شوفوا الإباء إن هذا لهو الصد المبين صد واضح حنا أكيدنا ما فيش شيء إلا ما خدنا منه من أبواب النعم. الفلاح بعد يشتغل بالمحراث فالدنيا ضللت عليه بسرعة. الحمد لله سحابة سريعة فنظر فإذا بالصوت سليمان يطير وكثير الناس ما البساط البصوت الأول عليك البصوت الريح. صحيح. وجوه سبحان الله. فرأى إن الله آتا آل داود مركنا عظيمة فالريح نقلت الكلمة لنبي دا سليمان أمر البصوت نزل النزل. بجوار الحراس، لأنه ماذا قلت، هذا بأي شيء، فأنا منذ قلت كلام، هذا إن الله أتا آل داودا ملكا عظيم، قال نقلتها الريح هريه والله أيها الحراس، لا تسمية واحدة أو تكبرة واحدة أو تحملة واحدة، خلف هذا المحراث وأنت تعمل لله خير لك من ملك آل داود. الله الله، لأن ملك آل داود أين ذهب فين مصطبي فين الريح فين الجن فين الطيب فين اللغه فين اثرنا لو عني ارحم فين؟ كانوا مختصين بالسنين دول لما مشي مش معه لكن لا يبقى الا طيب العمل يا من غره طول الامل وراء الاثر شديد يعني طيب العمل وحشر ل... لسليمان جنوده من الجن والانس والطيب فهم يوزعون ان الله ترتبوا كذا يتدافعوا وربنا سبحان الله جننت سبحان الله وهم يوزعون يعني يعني هو يعني يوزع يعني يعني يتدافعوا في, في في في هذا والله دي انه وهذا يرى هذا دي الماده المحيطه به والشياطين فقال يا رب كيف يعني يعني اتحكم في الشياطين قال من يعص امرك قل احترق بس كن السر. كلمه كلمه واحده احترق وكانوا كانوا مختفين من يا بشيء شياطين سبحان الله التصيم من قبل اللعين فسخرنا له الريحة ما ما الله ما ورد في وصف بساط سيدنا سبحان يعني, يعني كيلو في 1000 كيلو لا لا هذا دخل يعني كان ثري عشرة آلاف لا لا كذا لا لا لا. لا. وهل هو أصلا كان في بساط أو لا يعني أنا بس أرو القصة لما فيها <تصفيق> من حكمة لكن يعني الله هذا الكلام ما كان لا أنا صخ رضيع له وتجري رخاء حمله يعني تحمله ربنا ربنا لكن لم يرد فيه نص وهذا أنا أقطع أنا أقطع عند عند مقص كتاب الله ثم أخوض في أمور يعني أنا اعيب عليها حتى إذا أتوا على واد النمل الله لقد صر هم مشين سيدنا سليمان ماشي كان يقال عنده اثنين مليون فرس ب2 مليون فارس يمشون مع لما يحب يجتمع على توا ويحارب وقاتل يتحركون وكان يعرض عليه كل أسبوع له عرضة على ااا عليه بالعسق يعرض يعرض عليه الجيش زي ما كنا عرض عسكري عايز أطمين على خطوات فتقول تدمله يعني يتحرك أمامه <تصفيق> سبحان الله <تصفيق> شوفت سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> حتى إذا أتوا على واد النملة قالت نملة الله النملة تقول بس قالت بلا خلف فهيت ففهم فهم, فهم. قالت نملة يا أيها النمل دخول مساكنكم ليأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقولوا أنت تقولوا في عشر أنواع من أنواع البلاغة. تختاري. قصت وامر ضارب سعره. حصارت وبيان. قاموم إلى آخر الفهيت. وهم لا يشعرون. أحسن. هو سليمان الظالم مش مشهدوس على نملة قوي لا بس هو صغير. أحسن. تقول صغير يعني النمل صغير. والكبير دايما ينطل باله من الصغير فتدخل فاتخل بسرعة ويقال ان نسألها يا نملة لماذا امرت النملة بدخول مساكنهم قالت يا نبي الله كي لا ينظروا الى عظمة الجيشكا فتشغل النمل عن ذكر الله سبحانه يا الله لا اله الا الله هنا لا يحتمنكم ام لا يحتمنكم. يعني لا, لا يحتمنكم زي لا اختم يوم القيامة من باب التحذير ويقال ان لما حللوا تركيبة النملة النمل. ويضع من المادة السيليكون التي ستطع منها الزجاج على كل ان احنا خلينا وقفين لا احسن لك ويعيضتكم خلص خلاص ان احنا لا نكلف المادلات اللغوية في القرآن اكثر من ايه خلينا وقفين لا احسن لك خلص يعني لك سبحان الله فتبسم ضاحفا من قولها الله سبحان الله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 كله أليس من عباد الله الصالحين هو من باب الأدب مع الله ودخل في عباده الصالحين سبحان الله لا أحد يدخل الجنة بعامة قالوا لا يا رسول الله قال لا أنا إذا أنا تعمدنا له برحمة هذا عدد نعم إنما يعني هنا هنا نقف مع سيدنا سليمان وقف باعتباره كان ملكا قويا له سلطة وجان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك كيف يشكر نعمة الله أنا لا أستطيع رب أن أشكرك على كل هذه النعم فاعطني أنت القدرة على شكرك وكيف يشكر العبد نعمة الله أن يستخدم نعمة الله في مرضات الله هذا هو الشكر استخدم النعمة جن سليمان ما استخدم جن مثلا التجسس على الناس لا لا لا الله استخدمه في كل خير وعمل أعمال ربط والسحر والدجل والشعوذة مش جن مشهولين يعملون محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور راسية يعني بناء وتعمير مش احنا اول ما نجيه سلط الجن اده فلان عزك الله مربوط فلانة حمتها عملاني لا لا. صح؟ عشان... عشان ايه تطلق بين ابنها ويحطها في دهنانة. انت ويشها ايه بنت اختها من خلاص من من الخيبة دي سبحان الله الله رحمن الشيخنا الشيخ الغزالي اقول له يا شيخنا بيقول لي يا عمري ابن جالي واحد كده ما شاء الله كمال اجسام كده مرتة فاربعة خير يا ابن لا يا شيخ انا لك ابني لا اله الا الله ربما تفكر بمن تخلي وصلتك الشوف لا حول ولا قوه الا بالله يعني لما لما الامه تتدهور تطلع في عالم الايه الجن والشوه وفي ناس تبتزق من هذا الكلام الجن موجود ولكن يعني ثناء مرضات لكن الفائدة كيف يشكر العبد نعمة الله أن تستخدم انت هذه النعمة في مرضات الله وفي اسراء حركه حركه الكون وفي اعمار هذه الحياة لان ربما كثير من اهل القصر الذين قلنا قد عمروا الحياة ونحن خربناها سبحان الله يعني الذي يقف في المستشفى ليحاول أن يجد علاج للناس كالذي يصف قدميه في المحراب، ورجل الأعمال الذي يريد أن الله يضخم الله. شركته حتى يفتح أبواب الناس ويشغل الناس هذا هو كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني لا يأمل كلنا أن يكون داعيه على المنابر مثلا وهو المنبر, ده المنبر ده صفحة صفحات كتاب الإسلام والدعوة إلى الله الحاكم في حكمه داعية على منبر الكرسي، كرسي بما بما بما يعبر بالخيرين عن الشر. المدير في مؤسسته، الطبيب في المستشفى المدرس في مدرسته، الطالب في جامعته، الجار مع جاره، الزوج مع زوجة. كلنا كلنا دعاء. كل كل كلنا يجب أن نكون بناء وغواص. زوجي. أحسنت. بس كل بناء وغواص. خدام خدام الجني. وأن أعمل صالحا ترضاه هناك صالح لا يرضاه الله سبحانه. لأن يكون خاطماً، يمكن أن أعمل صالح ولا يكون خالصاً لي ولكم الله. الله يبارك فيه. مخلص العمل. لازم لازم. ما العمل الذي يتقبله الله عز وجل؟ العمل الذي ليس ل فيه شيئا. ما عثمان قال الرجل الصلاة. صلي بسرعة. قالوا أعد صلاتك. فصلى ركعتين بتؤذى فخفقه عثمان بالدرة مرتين. قالوا لماذا يا مولانا المؤمنين؟ قال صلى أول مرة ابتغاء مرضات الله. فلما صلى من اجل خفقته عشان ما يكونش عنده رياء انا عايزه عمره لله مش ليا طب سيدنا عمر يكتف كده اين فلان قالوا مريض يا امير المؤمنين ساعه العصر في الطرق راح طرق عمر من؟ سيدنا من؟ قال عمر قال امير المؤمنين قال انا فبيت امير المؤمنين. خرج المريض راح على عمر بالدره ما <تصفيق> قال يا دوك يناديك ربك حي على الصلاه حي على الصلاه يا حي الله ويناديك عمر الخطاب فتقول نبيك يا المؤمنين الله مش عقل الله الجميل الجميل شوف كده شوف الصفوه انما يتقبل الله من العمل اه اخلص قالوا ما اخلصه يا عم يا امير المؤمنين قال اخلصه ما كان خالصا لله للانسان مش فيها مش يجعل الورقة تجاه وتبرع محمد خالد كان مش عارف مين للولد لا. اليتيم المسكين اللي فيه المسير حتى لا تعلم ماله الشماله الله جميل جميل عبد الرحمن بن عوف لما مات ابو بكر كان يخدم المرأة العمياء كبيرة السن وبعدين عمر تولى امرها ف... فعبد الرحمن بن عمر يروح سن كل يوم بعد العشاء فماشي كده وراه فلما نجد على الثمانين سنة وعمر يقنس لها الغرفة ويقول الشاب المية ويملق الماء فطلقا يقول اعثرات عمر بن الخطاب تتبع يا عبد الرحمن بن عوص معقول تنسوا الامير المؤمنين كده بسوء أدب كده انت رايحة سبحان الله بس هو في ذلك تنافس المتنافسه اعثرات اعثرات امير المؤمنين تتبع يا ابن عوص معقول هو, هو, هو تبع لكي يتفلدها حيث بالصبت كده أخلصه. أخلصه وأصوبه, وأصوبه. قالوا طيب أخلصه ما كان خلط له وأصوبه على ما كان على كتاب والسنة ما أنا ممكن أروح أطول حوالين ضريح عشان مراته والله الله إذا أنا أحب الرجل الوالي الصالح اللي نعم ده, ده, ده, ده, ده, ده مش هذا ليس على لا الكتاب ولا السنة أمين لن نعبد الله إلا بكتاب والسنة أما أنت تعبد بعقلك ونعبد بعقلي كل واحد يطلع له نسخة من الدين بالأسف هي نسخة في عقله الصحيحة المنقحة الوحيدة وكل النسخ الباقير تعتبرها مزورة وبعد دعوة سيدنا سليمان العمل الصالح الذي يرضاه الله هو يأمل ان يرضاه الله تبارك وتعالى اذا هل هل هل يجوز لي ان اقن ان الله قابل صلاتي مثلا او عملي يعني أو مثلا؟ لا ده حصد ظن بالله انا عند حصد ظن عبدي به ده ده ده الرجل الرجل من العلماء الصالحين حكولي حكاية قال قالوا حقك يا إمام ان ابا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين قال هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بشر ابو لهب بان ابن اخيه ورز راسه عبد الله اللي مات اسمه محمد. محمد فاعتق ثويبه ثويبه اللي بشرته ان انت حره فاكراما له يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين اكراما لفرحته بمولد محمد صلى الله عليه وسلم لا يضع شيء عند الله سبحان الله, الله العظيم الالعال بد ايه يا ربي هذا رجل كافر جاء ذكره وثبت يداه في الجحيم المخلده اتى انه يخفف عنه في كل يوم اثنين من العذاب لانه قد سعد اسعده مولد النبي محمد ثم قال فكيف بعبد طوال حياته سعيد بمحمد وعاش موحدة هو <تصفيق> سعى <تصفيق> <تصفيق> يوم واحد انت كفعا طب ده انا احب محمد وصابه بطول حياتي وانا اعيش على التوحيد واموت على التوحيد هل ايه <تصفيق> جميل <آه> <تصفيق> وذلك قيدنا الامام الشافعي يقول يا رب تقول لمن قال انا ربكم الاعلى فقول له قولا لين لعله يتذكر او يخشى فماذا تقول يا رب لعبد كل لحظة يقول سبحان ربي الاعلى وهو رد الله سيدنا يوسف يا رب قلت ان, ان, ان, ان فرعون يقول انا ربكم الاعلى رحت استمد موس له موسى وهارون يرقون له يقول انا ربكم الاعلى انا بقى كل لحظه اقول سبحان ربي الاعلى يا رب هتولد ايه هذا من باب التسبيح الله يحب عبده يتملق اليه انعامه في الثلاثه الكهف كل واحد تقرب الى الله بعمل صالح قال يا رب انا كان بيه ابو صالحين والثاني قال يا رب انا الاجير استثمرت غماله والتاني قال يا رب انا توقفت عن الفاحة افتغام مرضاتك يا ربي على رسله. تمام تمام نريد نتعلم القصة قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ان ثلاثة في من كان قبلكم دخلوا كهسا فسدت بكهس صخرة لا. وقع الصخرة ربط يزحوها من زاحك لاب قال تقربوا ليتقرب كل واحد من الى الله بعمل صالح العمل المخلص بك كل واحد يذكر كده ايه ما انت ممكن توليت ليه بديته وديه ايه العمل اللي عملته خالص فواتش الله وما كانش في حد والمرة صليت ركعتين وبكيت فيهم بكاء مرا ورأيت انني كانني في الجنة مثلا مثلا او مرة جاني انسان في ورطة وشعرت ان في ورطة من نقوت عيالي وفكت ورطته مثلا تقول يا رب انا عملت ده ابتغام ارضاتك فرج عني معنى فيه والله يا ابنالك لا بد من تفريق. هنا ملح على طيف أنهم لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصادحة من الرصيد. الله ربنا. الله يرضى عليه. الله يرضى عنه. فأول واحد أنا ربنا كان كريء أبو أم لا أقدم عنهما أحداً عليهما أحداً. فكنت أحلم لهما غبو قهما اللبن وآتي ثم أصفي زوجتي وأبدي. فجئت وجدتهما قد ناما. فوقفت.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 اخذت الراتب هذا ما اخذ حق ما اخذ ما اخذش حق استثمرته كبر كبر عشر سنوات الدنيا وانا من عشر سنوات اشتغلت عندك قال له انظر الى هذا القطيع من البقر والاغنام والابل قال اتسخر مني قال والله هذا استثمار وجراتك خذ يا عمنا انا استثمر مال حرام انا استثمرت لك ما الحمد من الذين ياكلون اجور العاملين فيا رب ان كان هذا العامل ابتغاء مرضاتك فهذا نزلت منزله الصخره الثالث راود جارتنا الفقيرة عن نفسها فلما استشعر فضل الله عز وجل عليه واستغفر وعاد واعطاها ما تريد قال يا رب ان كنت قد امتنعت ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن فيه فنذرت الصخرة وخارج فتقرب الى الله بأعمال اهداها الملك اليك الله ونام بالله <تصفيق> هنا سيدنا سليمان يعني ما غره سلطان ما غره عزح لمجرد ان سمع كلمة من نملة توجه الى الله بالدعاء لا ما الذي نستفيده لا شوف شوف شوف صد. القرآن ما يقول فتبسم ايه ضاحك طب ليه نحية دي تبسم صحيح تبسم لا لا لا ما يقول تبسم خلاص. أنا ممكن اتبسم سخرية <تصفيق> أنت, انت من أنت ممكن اتبسم يعني اذا رأيت نيوبا ليس بارزة فلا تظنن أن انه ليس يبتسم صح ولا لا صحيح. انا الاسد يعني كنت بيضحك على البيض ايبترس ممكن اتبسم غيظا ها ابتسم غيرها تمردا لكن تتبسم ضاحكا لديه الرضا منه لما سمع من النمله وتبسم ضاحكا من قبلها ماذا هو قضية التواضع وهنا على كل واحد يشبه سيدنا سليمان ولو من بعيد من حيث الغنى والسلطة والجاه لمجرد ان يسمع كلمه تذكره بالله سبحانه وتعالى يتوجه اليهم والعكس ذا يستشعر ان هذه اكبر نعمه انعم الله بها عليه يجد من يذكره بالله يقول الحسد تحصلون لا لا لا لا هو هو ما اذا كان يبني من أهل الطريق مش يقول هذا الكلام هو عمر بن عبد العزيز وضع جنبه مين مزاحم مزاحم يعمل حركه المال ابو مزاحم ولا مزاحم زي سبحان ال... طبع. طبع. الله طبعا طبعا طبعا يقول لك عمر بن عبد العزيز دخل إلى كرسي الملك عن طريق الحصير فاتخذها عرشا فمتخذ عرشا سواك على بهامته عن هاماه الناس سبحان الله يا رب ده الحمد شد ده ترفع اصحابها انما يرفعها اصحابها لا الكرسي مرنا ايضا يعلي وله شان وقيمه و... <تضح> طيب أنا, انا انا اتكلم عن بس يعني... ما من قلبه ايوه كده بس ما ضحك من قلبه <تضح تضح> ابو سفيان طلب الشهرة والجه في الاسلام قبل ان يدخل <تضح>. دها كان ليس ليس الجاهلية تحكمه م. ها ليس الجاهلية تحكم سبحان الله أما بن عاصم جي وبيع الرسول خلف سمدت في يدي ثم قبضوها قال لما تقبض هذاك عم قال أشتلت عم رض عاصم سبحان م. الله فكان ابو بكر يقول عليه أرطبون الروم العرب صحيح ها أرطبون كان أدهى واحد في الروم والارطبون بن سنرمي أرطبون الروم العرب فاا قال أش ما تشتلت قاد حاربتك وقاتلتك وعاديتك فانا على صبره قال يا عمرو الا تعلم أن الإسلام لا ما قبله فمد عموده سبحان الله الاي اسطرته في خيف ركنت سيدنا سرينا وادخمني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير سيدنا سيدنا كان يقعد على العرش قاعد على الكرسي كده الطير تظلله يعني القصر ما هو السقف سقفه الطيور سبحان الله ولا تخرج من منها فضلات ابدا الطيور ترفرف تاتي له بالهواء والريح تمر وينظر ويرى كل طير في مكان عارف مكانه فلو شعاع الشمس نازل ففي عسكر غايف في جندي ساب المكان قال مالي انا ارى الهدوء صح فين الهدوء الله ذا ملك ناصح ما لمستشان على ودار. تفقن ها تفقن لذا نستفيد هنا. ان أن مدير المؤسسة لازم يكون واخد باله بنفسه مش, مش ما يعتمدش على حد. عيون. لا لا لا لا يعتمد على أحلام. تقارير. لا لا, لا, لا, لا, لا خذه هو يعني ي يعتمد أمانات الذين لا لا يرضموننا هو لا بد من كتابة تقارير لا بد عشان يميز الخبيث من الطيب بس كتابة التقارير من امناء من امناء تمام؟ فو كان امينا سوف يولى بأمانة شر ويعين ربنا ببطانة من الامناء صالح. تبزنا ف. فقريت أن أريد ذلك قرب, قرب الحكام من الشعوب هذا سبيل امن البلاد بفضل الله الخليج كله وعلى رأسها الإمارات حقيقة رضي أشهد الله أن حكامهم قريبين جدا قريبين من شعوبهم من الناس من المواطن ومن الوافد ومن الرجل صحيح. صحيح. هذا القرب يؤمن البلاد أنت تؤمن البلاد بـ بـ بالبـ بالبـ بالبوليس والحرس, والحرس, والحرس أمن البلاد سبحان الله قال عمر بن عبد العزيز لما ول وليه على مصر قال كيف أحكموا أهل مصر قال أصح لهم آخرتهم تنصلح لهم دنياهم في الناس يصلي والصوب والدعاء يشتغلوا والعلماء يعلموا وانت سأمنت الناس لك حكمة مبالغة أصح لهم أهلهم. آخرتهم تنصلح لهم دنياهم نصح أخذ. أخذ. هنا سيدنا سلمان تفقد بنفسه. آه. وتم قل أرسل عليهم رجال من طير وتفقد الطير. قال ما لي لا أرى لهدوه ذا. كان من الغائبين؟ شوف يا أخي بكته. هوخذ إجازة رسمياً مستأذن من حد. ها؟ ما؟ عشان إنه مشكلة. ماليا أرى هطول الآن. لا. أم كان من الغائبين؟ يعني يتلمس له إيه؟ عذبت سبحان الله. لا أعذبنه عذابا شديدا. لان ترك العمل لأن ده ما... بدون اذن بدون اذن بس هو الشغل مش مش وكاله مفتوحة. يدخل يجب الله, الله اكبر الله كل واحد في... في مكانه وكل واحد لا يجب ان يتعدى مكانه اصلا انا ينفع انا لو أقول... انت بتشكو من ايه فلان لا لا لا لا دي قضيه بسيطه عملية جراحية. عملية... جراحية. ليه ده ما طبيب انا في فكر احتاج الى الطبيب الكلام طبيب امراض الناس طبيب عل... عالم علم الميئة ما احتاج الى استاذ الفارماكوليج علم الادويه و... و... وفتواه او علمه م... يو... يوضح لي الفتوى لما... لما غاب الهدهد ما مثلا آآ آآ تصالح هدهدان على ان يشغل هذا المكان رأيتاما يعود هذا يسفرق يوقع له مثلا ه... ه... هذا هو شغل الحرام لذلك لا بركة في البرتة ولا بركة في الأولاد ولا بركة في الأولاد خدمة إنسانية خدمة إنسانية ولكن يعني نزعى شيطانين هذا لا يجوز أصلا حرام. هاد حرام. هاد حرام. حرام. أن لا هذا حرام هذا حرام غابي خلاص مش هو في بيتي يقول له من يستيوقع عنه ما تقول شاهد زور شاهد زور شاهد زور يأسب شاهد زور الله أكبر مردين إخلاص العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن طيب سيد عمر لما أفهد تاجر الدبة من مكان لمكان وقعت العصر رح ناتل عمر بن على الدبا ورجح اخذ العصر ما الذي انزلك من فوق الدبا ثم ترجع بالدبا قال استأجرتها من هنا الى هناك فلو عدت بها بضع خطوات فقد استحللت ما حرم الله عز وجل اتريدون ان اطعم نارا في جوف يوم القيامة هل الامر بهذه الشدة انا اتعلم الامر بهذه القصرة الامر بهذا الجمال الله الله الله عز وجل يعني بهذه الدرجة وصلوا الى ما وصلوا اليه اول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر ما بلا بالأبو بكر قالوا عجبا وين ابو بكر يا رسول الله قال عجبا لكم انتم اتريدون ان يقف ابو بكر في حساب الله <تصفيق> عليه رضوان الله طيب. لو عذبنه عذابا شديدا بعدين اعذبه يعني يا بابو انت سيديش في يعني يا بابو ايه او لازبحنه او لازبحنه وقدم العذاب على الايه على الزبح هي. قد ما استفسر منه مثلا ساسأله اين لا لا لا, لا, لا, لا لا خد بارك او, أو, أو, أو لا يأتيني بسلطان من مبين يجيب عذر رسم وانا وانا قد في الشيء بس في قانون عقوبات عنده عنده يما يعذب يذبح يجيب أو ايه سلطان مبين اجازة رسمية ايه السبب غير كده ايه مش تصور مم. شهادة مم. كان غاب لانا عنده عمل عملية لا. ما سأل احدا عنه وهذا درسنا تعلمه يتأل المنطبه الكلام عشان اي واحد تانى هي... يطلع عدوه اتباه مصيبة يطلع صديق اتباه مصيبة اكبر عالس لسا حب المتعلم هذا ان اود ان اتعلمه تعلم واضح انت كنت فين يا ابن لا من... الكلام لا لا لا لا وما يكونش م? سبحان الله لا اسبع الاذر لا لا لا ولا اعد بردان ما معنى لا عذبان هنا قال يضعه مع جنس من غير بني جنس هذا عذابه هو, هو الله أكبر هات واحد عالم كده ودخلوا وسط جماعة والعزب والباء متعاطي مخدرات حلو هات ولد مصلي <تصفيق> <حدا>. لا لا <تصفيق> هات هات هات ولد شاب مصالح كده او <تصفيق> اخت بنت ببنت محجبة ملتزمة هتوصوا ال البنات الشياطين الشابين العريان دول بتو على الفيديو كله الفيديو القط والفيديو حلو بارك الله تعمل وتعالى دي حذاء حذاء حذاء أرحم عالم بين جهال وعزيز قوم من وغني قوم من افتقر وكله رسول الله عليه الصلاه والسلام ارحموا عزيز قوم وعالما وعالما بين جهال عن هو في العلم يا عم صبرك بالله بوله. هو كان والعم الله تمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله. ف... ف... عالما بين وعزيز قوم من وغني قوم افتقر بنذ ذفاقا عنزل الناس ما نعتينهم. هكذا عذاب الهدود أن يبعه. ما نعتينه من بقية حط وصف غربان بعد ما كان حاطه وصفات تعب عذاب الله. بوم وعذاب الله. آه. مش شوق رحمه الله بس يعني ال البيتان الاحضاران كانوا يقولون إن سليمان الذي ناجته الطيور ونجاها المهم جاب البلبل جميل ووضعوا إيه ووصف شوي بوم. البوم امتنعت <تصفيق> مع البول يصدق سبحان الله <تصفيق> والبول فلما بعد سنوات جابوا ففين البول بول اين صباحه قال قالوا له فجاءه الهدهد المعروف معتذرا بلابر الله ما خرست ولكن النبوه مشؤوم رباه البوم الشؤم ذا اللي هو لا هو اللي رباه تخيل انت لما تربي الاولاد خادمه غير مسلمه تاخد من الولاد الله اكبر يلحن في اللغة وماتكلمش عربي واتكلم ده هو الاخلاقيات وخلاص لما امه ترعيه انا نعمل ايه اقول لك انا اعمل ايه دان هذا عذاب انا اقول لك انا موظفة انا بأخذ كل يوم تابو الولد ورضعت ميمي ميمي ميمي ده ما حانش على ميمي ميمي ده هو رب <تصفح> ميمي ميمي ميمي مع ميمي م... مع المسيح تفسير هذا هيو صناعه وضع الهدهد في مع... مع جنس من غير جنس في هل هل هذا اكبر نوع من ترجمت هذا في الواقع لازم نحاول موظفا مخلصا بين اناس مهرجين واحد مضح وسط اربيات ده الواحد بفكر وكده الماعي وسبحان شاعر وصفونات ليس لهم الا الحسابات هو شاعر رقيق الحس عايزه شوف الجمال مش عارف ايه السماء والارض والرياح وده وثاني والله لا والله اصل المربع والمثلث والمثمن يحصل مشكلة نعم هيك لو عذبنه عذابا شديدا مش عذاب عادي او لاذبحنه او لياتيني بسلطان وبيل فمكث غير بعيد في المكان ما مكث غير بعيد في, في الزمان في الزمن. زمن. ليس في, في المكان. في الزمن. لا. هو موجود في المكان. العرش طرح. فقال: ما غير ربعي من الذي ما كثر؟ سيدنا سليمان ما كثر. سأل: فما غير ربعي؟ ليس سيدنا سليمان. لا لا. لا. لم يغضب طويلة. م. لم يغب طويلة. فقال: الهودد؟ الهودد اسمع بكم. حط بما لم تحط به. ربنا قلت له هو جاء لسيدنا سليمان راسا من غير ما يطلبه ولا عنده ولا سال عليك ولا ما ساد فعل هو دخل ان الرجل الصالح لا يضع حاجزا بينه وبين الناس وهذا درس نتعلمه اذا حدث حادث مباشره لصاحب الرحمه تعالوا احطوا بما لم تحبه. وزئتك من سبأ بنبأ يقين انا عندي عبد انت لا تعرف. انت يا نبي يا ملك يا غني يا الطير وخلت له كل كلها بعيده سبحان الله احطه بما لم تحسبه يا خبر سلام شوف الخدمه سبحان الله احطه بما عندي ما, ما الذي اعلم الهدود هودد ان سيدنا سليمان لم يحط علما لا لأن لم لم يذكر سليمان هذه القصه لهم من قبل ولكن هذه الطيور ربما تكون على علم يعني طبعا. في في ارض مشتركه بينها وبين سيدنا سليمان بلا في حوار لا مش, مش. النملة تكلمت وتبسى مضاحكا في في حوار هذا دابت متعلم كمان انتبقى ان في تنابق ما بين آه. المدير وال... وال... والموظفين لا الناس. لا يغلق الباب لا, لا لا لا لا يسمع المدير ل... لمن تحته ولا يسمع الرئيس لمن خلفه هو من الواجب يسمع من صاحب المشكلة وهذه تحل المشكلة سريعة م. او يعتمد على اهل الايه اهل الصدق والايمان بس لا. اني وجدت امرأة تملكهم مش ملكوها لا وجئتك من سبق من زمان سبق؟, سبق. سبق في اليمن انا جئتك من سبق اهو برحله رحلتي وانا وانا بطير سيدنا سليمان الى بيت المقدس والهدد اتطرق الى اليمن راح اليمن هي مشكله الطيور المهاجره <تصفيق> بتيجي من اسكندنافيا <مصر تصفيق> ضروري تيجي عندنا هنا في الجنوب عشان في موسم الشتاء وترجع تاني اذا هذا الذي جعل الهدد يترك مكانه أن يتفقد أن يرى هو عايز يصرخ كده فراه الله ده فيه ناس بيعبدوا غير ربنا خبر ده لازم بلد بلد بلد ده فذكرت كان سبأ في مكان عالي بلد بلد سابق آه آه آه سابق سابق آه آه آه بلد وكان فيها حضارة وسبحان الله حضارة سبأ اليمن ما شاء الله ما عنده علم به بل سبحان الله عليه ونعم بالله بس هو الهتهم عنده المعلومه دي انت مش عنده سليمان. زي زي سيد عنده معلومة في الجزئية. مش معنى من موسى دي أعلم. أعلم من نبي الله أعلم. في هذه الجزئية. لأن الله بشر بالله. سبحان الله هو رزق الله الذي يوزعه. هنا هنا يعني يا لنا الا من حق ولو كان من انسان بسيط يا عبد القائم تختلف على ابن تيمية شيخك معقول شيخ الاسلام حد يقول له غلط م. قال والله انا مع ابن تيمية كالهودهود مع سليمان قال احطه بما لم تحط به والهودهود والهودهود والسليمان هو سليمان بس يعني هو نقطة فاصل بسيط ونوصر م. للفعل لفضلاتكم ومشاهدين الكلام ومستمعين العزاء فاصل ونعودكم معنا صفوة الصفوة مشاهدينا الكرام وستمعينا على الأزائق مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مع مرحب بضيفنا الكريم أداء الإسلام الكبير صدرت الشيخ الأساس الدكتور عمر عبد الكافر مرحبا برسول الله أهلا وصحب نكمل رحلتنا مع سيدنا سليمان. إني وجدت امرأة تملكهم تملكهم يعني مش ملكوها أو جعلوها ملكة لا تحكمهم مثلا لا لا تملكهم هذه بقوة شخصية تعبير تملكهم تملكه شئ لا لا لا تملكهم هم مع عبد عنده هلا هالقوة ها. الشخصية جميل والله وأوتية من كل شيء عندها جيش وحضارة ومال وعلم وجمال وقوة شخصية كلها هو شئ الهدوء العقل معطيات الملك نعم ولها عرش عظيم يقال أيوة. ان عرشها كان اجمل من عرش سليمان ما ورد في عرش سليمان في الكتب التي قرأناها ذهب ويقوت وذبرد <تصفيق> وسباع واسود وقيلة يعني, و... يعني, يعني يعني يعني يجلس هذا كله واحد من هذا المنطق يعني بس ما يباح للامم السابقة لا يباح للامم لأن كانت تماثيل مباحرة سنة سليمان غير مباحرة مثل المسلمين بس عشان تنأتي لكن أشياء يعني هو قال لها عرش عظيم وطبعا عرش سليماني يعني يبدو, يبدو, من أن, من يبدو من أن, أن يبدو أن مم. هذا العرش مرسل للنظر تبع وصلت ليه هذه الدرجة لا في للنظر يعني الهودوبي يقارن بين عرش سليمان ووراء عرش عظيم قد يكون على الأقل مثل عرشك هو العرش الذي يجلس عليها من كرسي العرش تحت الكرسي أم العرش؟ يقارن العرش هو هو الكرسي نفسه العصفر. آه ها كورت. سرير مرك. سرير. اللهم حمدا. وأوتيات من كل شيء ولها عرس عظيم المصيبة بقى إيه. أي الله. وجدتها وقومها يستلون للشمس من دون الله. عبادة الشمس. آه هذا الخلف. شوف أوتيات من كل شيء وعندها وعندها وعندها لكن بيعبدوا الشمس. اللهم. شوف بعض الدول جنوب الشرقية أصله. عبدة ال ولا البقرة البقرة البقره لو لو لو نامت في اشاره المرور هو لا تغضب الرب لو داخل عند محل فيه في خضار يا سلام يشعر الخضار أن البركة داخل الرب داخل يأكل <تصفيق> خضار <تصفيق> عجيب وفي اللي يعبد الصراصير اللي يعبد الفئران هو إذا غاب العقل المتزم وغاب نور الإيمان الرجل قديما قال أربٌ يبول الثعلبان بارضيه لقد هان من برك عليه العار والآن يعبد من دون الله نفس القبيل نفس الآن يعبد العور لما تعبد هذه الافكار العجيبه الافكار والمفاهيم وزين لهم الشيطان اعمالهم اي ده دعوا هذا كلام هدى ناخذ هدى وزين لهم العالم طبعا وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون اي سبيل عن سبيل الله وصدهم اوعدهم منعهم, منعهم. منعهم عن الدخول في الطريق المستقيم فهم لا يهتدون طالما لهم وهم اللهم فيه وعندهم كل الامكانيات طب, طب من يوصل لهم من الهداية يستحس الهدهد نبي الله ان يرسله واعظا اليه ابن الله لعلي حديث عن الدعوه حديث عن الاسلام وسيدنا سليمان يستمع اه ما في كل وقت احد يستمع شوف الهدهد لا تخيل الهدهد ده في ملك سليمان ده كان بيساويه يا الله سي وعدني وقال يا عبد الله الا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض سبحان الله, ويعلم الله. ما تخفون وما تعلنون طب طب الخبق اللي في الارض عارفينه الدول اللي النبات والزراعة يصبع والمناجم وكده طب هو السماء جت قطره المطر واد الخبق ربنا ينزل مش الجذور اللي بيطلع الخبق المطر المني اللي بنزله الله هو مختبئ عنده لما لما طب اشمعنى السحب تنزل في مكان ولا تنزل في مكان ها سبحان الله عارفه ان ربنا سبحان الله هذا كلام الهذد كل ده كلام الهذد كل ده كلام الهذد تمام كل ده الهذد ده موحد الله اكبر خلاص كل المخلوقات موحدة كل المخلوقات وما تمرد إلا العاقل الذي حمل الأمانة الإنسان, <تصفيق> الإنسان. لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هو الوطف كل ده طيب لفتة تسمح لنا وصف عرش بلقيس كسبق بأنه عرش عظيم وعرش الله سبحانه وتعالى عايز أوضح هذا العرش العظيم تليق بعظمة الله عز وجل فالفرق بين الله وبين خلقه الفرق بين كلام الله وكلام خلقه الفرق بين الله وخلقه لا وجه مقارنة سيدنا سليمان حصيص نبيه ذكي مدير إدارة ملك ما مش مرك كذا معلم سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين هو فولما لا يأخذ كلامه على ألاته مصدقا إياه ده بد من التأقل هذا هذا أمر ملاده ده بيتهم ناس بكفر وناس بيعبدوا الشمس ونسقط على الواقع نسقط على الواقع يقول له عارب محمد خالدان انت بشوفه كل صارة طالع على المسجد <تصفيق> انا شوفته مسك مرة كوب كده او مسك مرة كده يعني مش عايزة والله <تصفيق> سجارة في ايده وده راجد القلب. القلب لا لا لا لا لا لا انا متأكد ده اول واحد م. الثاني سمع هروح انقلها ثاني ايه مش محمد خالد كان الصاد اللي كان الصوت بيطلع مشرب مش عارف ايه لا لا لا لا اول اتنين على الرا... ما توصل رابع الله هو محمد <تصفيق> اسامه الله هو اسامه محمد والله بعدين الناس سكتت وساخد تخير يا اخي الرجل صالح يقول عاد الكلام والناس صدق يا اخي الناس صدق فجاء اكو فرنسا يقول بنا بعيد فتبين فكره فتثبتت ان في تصيبوا قوما جهارا فتصبحوا على ما فعلت ماذا يعني هذه الاية وصفوا بالفسق هو فسق معروف ام, أم نتثبت من كل كلام يأتي الينا نتثبت بحسب ما اقبله الا بثبوت اذا كان ليه مصطح فيه يقال ان هذا لا يكذب هذا رجل لا لا لا لا لا هذا عينه ليه انا لا لا. اخترته طب أنا طب وليه اثنين جاز شهود وليه اربعة شهود في فارتكابل ساحشة وليه الامور دي كلها وليه التحقيق والله سبحان الله قال إذا جاء أربعة يشهدون على رجل أنه صنع كذا شهد ثلاثة وتلجج الرابع جلد الأربعة الله أكبر طبعا نعم أنت تخط في عرض الناس بالكذب للهدوء فهو لما يشكوك لله عز وجل يخل من حسناتك لديه والله ولا لا ده حسناتك. سبحان الله عطب. عطب. برغم أن سيدنا سليمان يعلم أن الهدهد موحد وأن الهدهد ينطق بذكر الله لا لا هذا الأمر هو يرمي الناس بكفر لبطئة موضوع حفير نحن عايزين نشوف. واذا ثبت عكس ما قال الهدو لا لا صح ان يكون جنديا عند السلامة سبحان الله ده موظف كذب هو انا قرر موظف كذب عشان كل ما يشوفني طاقة بي ولا الله هو ده طب الا يعتبر الهدهد فتانا لا ال ال الهدهد ناصح والامين يريد ان يستنقذ الكفار من كفرين الى حوزة الايمان يعني يا جز احدين اذا رأى شيئا طيبا مثلا أن أن أن يلفت اليه جميل اذهب بكتابي هذا أنت نفسك الهدهد ما شاء الله لازم ياتمر الله ما هو الجن بالتفاسير عقابه مم. هو صادق فيما يقول كيف يتأكد سيدنا سليمان من صدق الهدهد أو من عدم صدقه لوحي به سبحانه ونام بالله اذهب بكتابي هذا كتب على شكل كتاب خطاب ما وكان ماذا كتب؟ كتاب بجاز بسيط مم. اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون لما ترمم كتير سيبهم يفكروا شوي سيبهم اجابه للنبوه انا عايز اجابه الان التاني موروث بغ... انت ناوي ولا نهجم نه. سيبهم مد يقول لك ان كان في قوه فتحه يعني كده تدخل منها الشمس فبالقيس تستيقظ على شروق الشمس فتسجد للشمس للشمس لا اله الا الله فجيه الهدهد وهي نائمه ودخل في قوة وصدها بجناحي <تصفيق> هدهد ما فعله ما استيقظت استيقظت على حين غلطة ما تأخرت ووجد الشمس غير ايه غير داخل عمده فألقى إليها الكتاب ما قال له سيدنا سليمان سبحان الله توفيق من الله عز وجل إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنه وعن هدهد صار بعيدا وشافهم إيه يتشاور وشاف إيه حضر الاجتماع ما قال لل للمرأة التي تملكهم سلم هذا الكتاب للمرأة التي تملكهم. مثلا. القي ليش هو أفضل واحدة من فيهم. من فيهم. لما لم يس الرجل مثلا كبير الوزراء كبير القواد هؤلاء كفار لا يرقوا إلى مستوى البذور الواحد. استدرج نبيت السحرنا حتى الآن ما قال وزير سيدنا سليمان تابع سيدنا سليمان الذي يشير عليه. ماذا تقول؟ كل كورد مشتغل عنده كل دو وزارة نصحيين وأنصارحين هو الحاكم العادل الذي له بطانة خير كل دو شعبه حرس له الله الله كان لما كيف تركت الناس في اليمن يا رب عبد الله عمر بيسأل واحد من ال من الصاحب الأولين قالتنا قال تركتهم يدعون الله أن يأخذ من أعمارهم ليصيده في عمرك أمير المؤمنين إيه يبدي محبا ولا كذا سبحان الله. قالت يا ايها الملأ. الملأ. الملأ. الملأ. الملأ. شو سيدنا السلام عزوش ملأ. وهذا ما سألت. <تصفيق> ما عنده ما عنده <تصفيق> وزير. الم... موحدين. لا لا لا سبحان الله. قالت يا ايها الملأ. <تصفيق> اني القي الي كتاب كريم. تفكرين ليه? عليش على الملك. انا. واحد الخادم اللي عنده جن وشياطين. اذا بالله عليك الكتاب بشكله ايه? سبحان الله اكيد ما تفطظ بالكرم. قال لا كريم يعني جميل فيه فيه فيه يعني عظمة فيه فخامه مش اي شيء عادي ما لما كان يكتب يكتب على اشياء محدده لوسائل معينه ذهب من هذا القبيل سالم لك دعوة من علية القوم الصراحة ما شاء الله نحتفظ بها. لا لا لا يا الله واحد مسكين والله بسرعة قبل ما الخط إحنا عندنا فرح بكرة فكرة. ألقي إلي كتاب كريم ألقي إلي مش هتحكي تحكي ان الهود ودراما اس منها الأمريكان تتكلم عن الهود وال ده صعب سبحان الله العظيم انه من سليمان وقع كان تعالى سيدنا وقع سليمان؟ وكان تسمع عنه يكتب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين هذا مكتوب كذلك من سليمان ابن داوود الى بلقيس ملكه سبأ بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قرصه كده فبين ورد رفع كان مكلف ان يدعو الناس الى بصوت لكل الناس اعرف في هذا المنطقه كلما علم ان هناك من يكفر يرسل اليه قالت يا ايها البلاء استوني في امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون اذا مجلس الشوره رين صح انا ما اخذ امر الا بمسؤولتكم قالوا نحن اولو قوه وأولوا بأس شديد ولا كان عندها ستمائة ألف جندي ما شاء الله يعني قليل هذا سبحان الله اليمن اليمن عزة من الأتحيت ما تجاهمنية اليمن السعيد ما شاء الله وبعد أنتي فيهم أنتي في هذا اليمن يعني نحبون في الله عندهم إخلاص إخلاص عزيز ووووتمسح بالدين عجب سبحان, سبحان الله هذا على مرد يعني نحن نقول قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك <تصفيق> لماذا التراجع والتخاذل جدا ف... فانظري ماذا تأمرين احنا الاول بنوري ان احنا راهنا اشارتك يعني. بس انت ايه تأمر بايه اين تأمر بايه قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله فقال ربنا المصدقا والقرآن يصدق المرأة الكاثرة وكذلك فعلوا هذا كلام الله كذلك فعروف. كذلك فعروف. هذا كلام الله عز وجل بالمناسبة ما بلقيس هذا تجاوض لم, لم يرد لكن يعني شهرت بها بلقيس أرطد بذع قال أن الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية طالما أنهم أن... لا. طالما أنه ليسوا... ليس الملك عن طريق طاعة الله والوقوف عن معصية الله طالما ملك دنيوي وين يفتني لكن الملك اللي خاف من الله الله أكبر الله أكبر عايزه تحمل اختبار كيف هو لو ملك دنيوي يرضى بهدية مم. لو نبي يرفض الهدية واني مرسلة مناظرة بما يرضع المرسل ها ها ارحم المهم راحوا اخذين سبيك الذهب كبيرة سيدنا سليمان بلغه جبريل ان هم جايبين له هدية فامر الجن أن يرص الرص الطريق او يضع على الطريق اللي نحن نعمله بالقار والمتاع ممهد ممهد تعبدوا الطريق, الطريق بالذهب والفضة من على جانبيه لا يحتاج للذهب هدية متضاضعة زي بالضبط كده انا أقول لك إيه ثمان كيلو عنب وجاء زورك وادخل عندك أقول لا والله أصل محمد قاعد في البستان بتاع اروح لأجيك عندك عشرين فدان عنب اروح ارمي العنب أنا بدي صاحب لايرة سقطي توجه لا <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> وفخور ولا في جميع الجماعات طويها كده فوراق مصطدارة وجاي سبحان الله <تصحيح> <تصحيح> ماشي على ذهب لا ليس ماليان كمل أتونينني بماليان أم أموال لا. لأ هذا لا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا طبعا ذهب تمام السرطان فناظره سلام جاء سليمان من اللي جاء المصل الوفد اللي جاي من عندها قال اتمدون لي بمال معقول ثلاثه شوره رشوه فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون وبعدين هددك ارجع لك ارجع اليهم سلنات انهم بجنود لا قبل لهم بها ان هي الحرب طبعا ترشيني و أدعوك ادعوك الله قل انا الذهب ده واسكت و خلينا نعبد الشمس براحتنا هكذا فهم سيدنا لا اعظم هذه هكذا واضحه نحن على كفرنا وخذ هذه الهديه واسكت عنا نحن اشترينا نصيحتك بالمال تسكت و كنت اشترى نصائح القلب الله اكبر ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون على التهديد قوه الملك قوه التوحيد عبد الشمس وبعدين هو استشعر وحي ليه طبعا انهم هياتهم وبعدين قال يا ايها الملأ عنده ملأ, ملأ. عنده ملأ بس ملأ صالح ملأ صالح نعم. ايكم الملأ وفقا لمن ملأه يعني؟ يعني الملأ اللي يعمل وفقا للرأس الكبير آه الملأ وفقا لمن ملأه جعلهم ملأ على قال يا امير المؤمنين ده واحد يقول السيد ان عمر عاشق للغة قال له ما رأيك في من ضحى بضبي عمر تقصد ضحى بضبي قال لا يا امير المؤمنين ضحى بضبي قال يا رجل قل ضحى بضبي قال يا امير عمر انها فكانت اعجب كمان لا لا لا لا. لغة اللغة. لا, بس. الله. لا جات العرب كثيرة يقول المجمع اللغوي قال يا ايها الملأ وايكم يأتوني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين يبا اذا هو وثقا سيأتين قال مسلمين. يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين هم جايين مسلمين خلاص هيعليهم اسلامه ايوكم يأتوني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن من الخدم الضعف انا يأتيك به قبل ان تقوم من نقامك انا شايف ان قبل ان نقوم انت تشهر لي بالضبط والله احسان نقص عند هذا التوافق عند العفريت لا عند العفريت عند العفريت عند هذا العفريت نقص طيب, طيب. طيب. طيب. ونكمل مع فضلكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. ونحن نقوم المقام من, من الآن. إن شاء الله ربنا الله. <تصفيق> إن شاء الله. يعني القص في الأخر في نكون الدنيا. بارك الله, <تصفيق> الله ونافع بك وهذا شاء الله. شكرا بارك الله الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفر أصفه. أشكر حضوركم وأشكر بسمكم جميعا. ضيفنا الكريم والدائل الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي حتى يضمن لقاء جديد نستمع إلى هذا الدعاء من ضيفنا الكريم الله تكون ساعة إجابة وتستجيب لنا السماء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 المسلمين. اللهم انصر المسلمين في مشرق الأرض ومغربها أيوه. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين واحقن دماء المسلمين في العراق واطلب عنهم قبل مكروه وسوء يا رب العالمين أيوه. اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع أيوه. ومن بطن لا تشفع، ومن نفس لا تقنع أيوه. ومن دعوة لا يستجاب لها أيوه. نسالك قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفره ونعيما هاي لبناتنا أزواجا صالحين أيوه. وابنائنا وزوجاتنا الصالحات واطلب عنهم الإنس والجن اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين غفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ونا ركب عبادك فتنه إليك اليك معافين غير فاتنين ولا مستنين وغير خزايا ولا نداما ولا مبدلين وللامورنا خيارنا ولا سوء امورنا شرارنا واصلح يا رب احوالنا واغفر لنا وارحمنا صلى على الله عليه وسلم محمد على وصحبه وسلم يا رب تسكينا كثيرا شكرا لكم شديدنا الكرام وحتى يضمنا لقاء هنا الجديد بإذن الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستطيعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء أه الله خير أم ما يسركون